50 languages 52 52 Els grans magatzems هل نذهب إلى المتجر؟ alguns encàrrecs. يانبغي أن أتسوق. يجب أن أتسوق. بوئ moltes coses. اريد شراء الكثير. اريد شراء الكثير> <أون> els articles d'oficina. <أين اللوازم المكتبية> اين اللوازم المكتبية؟ Necesito sobres y papel de cartas. احتاج لظروف وورق خطابات. احتاج لظروف خطابات. Necesito lápiz y mordós. احتاج حبر جاف وأقلام تعليم. أحتاج لاقلام حبر جاف و أقلام تعليم أون سون الس موبليس أين الأثاث أين المفروشات نسيتو اون ارماري و اونا كالاخيرا احتاج الى مكتب وارفف أحتاج الى مكتب ورفوف ان سون لاس جوغيناس اين لعب الاطفال اين لعب الأطفال؟ نسيسيتو اونانينا يونو سيت د بالوش احتاج الى لعبه عروسة ولعبة دب أحتاج إلى لعبت عروسه ولعبت دب necessito una pelota de futbol y un كرة قدم وشطرنج احتاج الى كرة قدم وشطرنج on son las ainas اين ادوات العده Necessito un martell i unes alicates. Ahtaju Necessito un trepan i un tornavís. wa mifik. On són les joies? اين المجوهرات اين المجوهرات necesito una cadena y una pulsera احتاج الى سلسله وسوار احتاج الى خاتم وحلق وحلق